محمد ولاء الدين سمير البنا، جمال حماد محمد نوافي وأحمد مشعل الجامع لأحكام القرآن الإعداد الإذاعي مأمون النجار الإخراج محمد مشعل توقفنا أمس يا عم قبل أن ينتهي الإمام من شرح المسألة الخامسة من مسائل الآية التاسعة عشرة بعد المئتين من صورة البقرة وكان يتحدث فيها عن الميسر فماذا قال في ذلك يا ولدي؟ أورد الإمام ما قاله مالك في الموطا من أن أهل الجاهلية كان من ميسرهم بيع اللحم بالشات والشاتين وهو عند مالك من باب المزابنة والغرر والقمار لأنه لا يدرى هل في الحيوان مثل اللحم الذي أعطيه أو أقل أو أكثر ولأن بيع اللحم باللحم لا يجوز متفاضلا فكان بيع الحيوان باللحم كبيع اللحم المغيب في جلده إذا كان من جنس واحد والجنس الواحد عنده الإبل والبقر والغنم والضباء والوعول وسائر الوحوش وذوات الأربع المأكولات عنده كلها من جنس واحد فتح الله عليك يا ولدي الآن نستطيع أن نواصل لقاءنا مع الإمام هيا بنا إلى الكتاب الجامع لأحكام القرآن ومولانا الإمام القرطبي سبحان الله والله الرحيم ولا إله إلا الله الله أكبر. قلنا يا إخواني إن الجنس الواحد عند الإمام مالك كما سمعه من سعيد بن المسيب هو الإبل والبقر والغنم والضباء والوعول وسائر الوحوش من ذوات الأربع المأكولات لا يجوز بيع شيء من حيوان هذا الصنف والجنس كله بشيء واحد من لحمه بوجه من الوجوه والطير عنده كله أيضا جنس واحد. وكذلك الحيتان من سمك وغيره وروي عنه ان الجراد وحده صنف وقال الشافعي واصحابه والليث بن سعد لا يجوز بيع اللحم بالحيوان على حال من الاحوال من جنس واحد كان ام من جنسين مختلفين على عموم الحديث وروي عن ابن عباس ان جزورا نحرت على عهد ابي بكر الصديق فقسمت على عشرة أجزاء فقال رجل أعطوني جزءا منها بشاء فقال أبو بكر لا يصلح هذا قال الشافعي: ولست أعلم لأبي بكر في ذلك مخالفا من الصحابة وقال أبو عمر قد روى عن ابن عباس أنه أجاز بيع الشات باللحم وليس بالقوي وروى عبد الرزاق عن سعيد بن المسيب أنه كره أن يباع حي بميت يعني الشات المذبوحة بالقائمة قال سفيان ونحن لا نرى به بأسا قال المزني إن لم يصح الحديث في بيع الحيوان باللح فالقياس أنه جائز وإن صح بطل القياس واتبع الأثر وقال أبو عمر وللكوفيين في أنه جائز بيع النحن بالحيوان حجج كثيرة من جهة القياس والاعتبار إلا أنه إذا صح الأثر بطل القياس والنظر وروى مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم قال أبو عمر ولا أعلمه يتصل عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه ثابت وأحسن اسانيده مرسل سعيد بن المسيب على ما ذكره مالك في موطئه وإليه ذهب الشافعي وأصله أنه لا يقبل المراسيل إلا أنه زعم أنه افتقد مراسيل سعيد فوجدها أو أكثرها صحاحا فكره بيع أنواع الحيوان بأنواع اللحوم على ظاهر الحديث وعمومه لأنه أثر يخصه ولا إجماع ولا يجوز عنده أن يخص النص بالقياس والحيوان عنده اسم لكل ما يعيش في البر والماء وإن اختلفت أجناسه كالطعام الذي هو اسم لكل ماكول أو مشروب المسألة السادسة يا إخواني قوله تعالى قل فيهما يعني الخمر والميسر اسم كبير اسم الخمر ما يصدر عن الشارب من المخاصمة والمشاتمة وقول الفحش والزور وزوال العقل الذي يعرف به ما يجب لخالقه وتعطيل الصلوات والتعوق عن ذكر الله إلى غير ذلك روى النسائي عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث إنه كان رجل ممن كان قبلكم تعبد فعلقته امرأة غوية فأرسلت إليه جاريتها فقالت له انا ندعوك للشهادة فانطلق مع جاريتها فطفقت كلما دخل بابا أغلقت هدونا حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطية خمر فقالت إني والله ما دعوتك للشهادة ولكن دعوتك لتقع علي أو تشرب من هذه الخمر كأسا أو تقتل هذا الغلام قال فاسقني من هذه الخمر كأسا فسقته كأسا قال زيدوني فلم يرم حتى وقع عليها وقتل النفس فاجتنب الخمر فإنها والله لا يجتمع الإيمان وإبنان الخمر إلا ليوشك أن يخرج أحدهما صاحبه وذكره أبو عمر في الاستيعاب وروي أن الأعشى لما توجه إلى المدينة ليسلم فلقيه بعض المشركين في الطريق فقالوا له أين تذهب فأخبرهم بأنه يريد محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا لا تصل إليه فإنه يأمرك بالصلاة فقال إن خدمة الرب واجبة فقالوا إنه يأمرك بإعطاء المال إلى الفقراء فقال اصطناع المعروف واجب فقيل له إنه ينهى عن الزنا فقال هو فحش وقبيح في العقل وقد صرت شيخا فلا أحتاج إليه فقيل له إنه ينهى عن شرب الخمر فقال أما هذا فاني لا أصبر عليه فرجع وقال أشرب الخمر سنة ثم أرجع إليه فلم يصل إلى منزله حتى ساقط عن البعير فانكسرت عنقه فمات وكان قيس بن عاصم شرابا لها في الجاهلية ثم حرمها على نفسه وكان سبب ذلك أنه غمز عكنه ابنته وهو سكران وسب أبويه ورأى الخمر فتكلم بشيء واعطى الخمار كثيرا من ماله فلما أفاق أخبر بذلك فحرمها على نفسه وفيها يقول رأيت الخمر صالحة وفيها خصال تفسد الرجل الحليم فلا والله أشربها صحيحة ولا أشفى بها ابدا سقيما، ولا أعطي بها ثمنا حياتي ولا أدعو لها ابدا نديما فإن الخمر تفضح شاربيها وتجنيهم بها الامر العظيم قال ابو عمر وروى ابن الاعرابي هذه الابيات لابي محجن الثقفي قالها في تركه الخمر وهو القائل رضي الله تعالى عنه اذا مت فادفنني الى جنب كرمه تروي عظامي بعد موتي عروقها ولا تدفنني بالفلات فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها وجلده عمر الحد عليها مرارا ونفاه إلى جزيرة في البحر فلحط بسعد فكتب إليه عمر أن يحبسه فحبسه وكان أحد الشجعان البهم فلما كان من أمره في حرب القادسية ما هو معروف حل قيوده وقال لا نجلدك على الخمر ابدا قال ابو محجن وانا والله لا اشربها ابدا فلم يشربها بعد ذلك وفي روايه قد كنت اشربها اذ يقام علي الحد وأطهر منها واما اذ بهرجتني فوالله لا أشربها ابدا وذكر الهيثم بن عدي انه اخبره من راى قبر ابي محجن باذربيجان أو قال في نواحي جرجان وقد نبتت عليه ثلاث أصول كرم وقد طالت وأثمرت وهي معروشه على قبره ومكتوب على القبر هذا قبر أبي محجن قال فجعلت أتعجب واذكر قوله إذا مت فتفني إلى جنب كرمه ثم إن الشارب يا اخواني يصير ضحكة للعقلاء فيلعب ببوله وعذرته وربما يمسح وجهه حتى رؤي بعضهم يمسح وجهه ببوله وأما القمار فيورس العداوة والبغضاء لأنه أكل مال الغير بالباطل المسألة السابعه يا اخواني قوله تعالى ومنافع للناس أما في الخمر فربح التجارة فإنهم كانوا يجلبونها من الشام برخص فيبيعونها في الحجاز بربح وكانوا لا يرون المماسكة فيها فيشتري طالب الخمر الخمر بالثمن الغالي هذا أصح ما قيل في منفعتها وقد قيل في منافعها إنها تهضم الطعام وتقوي الضعف وتعين على الباء، وتسخ البخيل وتشجع الجبان وتصف اللون إلى غير ذلك من اللذة بها وقد قال حسن بن ثابت رضي الله تعالى عنه ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا ما ينهمهنا اللقاء إلى غير ذلك من أفراحها وقال آخر فإذا شربت فإني رب الخورنق والسدير وإذا صحوت فإنني رب الشويهة والبعير سألتك في لقائنا السابق يا عم عن الحد الذي يقام على شارب الخمر وكيف يثبت وقد كنت أود أن أسألك عن شروط إقامة الحد لولا أن الوقت قد أدركنا اعلم يا ولدي أن هناك أربعة شروط لإقامة الحد أولها العقل لأنه مناط التكليف فلا يحد المجنون بشرب الخمر ويلحق به المعتو والشرط الثاني البلوغ فإذا شرب الصبي فإنه لا يقام عليه الحد لأنه غير مكلف والشرط الثالث الاختيار فإن شربها مكرها فلا حد عليه لأن الإكراه يرفع عنه الإثم والشرط الرابع أن يعلم بأن ما يتناوله مسكر فلو تناول خمرا مع جهله بأنها خمر فإنه يعذر بجهله ولا يقام عليه الحد لا حرمني الله من علمك وفضلك يا عم أعرف أن وقتنا قد انتهى ولهذا أستأذن في الانصراف. بحفظ الله ورعايته يا ولدي وغدا بإذن الله موعدنا مع الإمام القرطبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم